شبكة مزامير الدوود تقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْطِيَّةٍ وَلَا غَرِيبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تمسسه نار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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله فالله يرزق من يشاء بغير حساب الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبون انما ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يج يوشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيح والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير الله